لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. الضوء أخضر. يجب إذن احترام الضوء. أنعتف إلى اليسار دون التوقف أو ترك الأولوية.